بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوا وكم اولياء القون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِتِغْيَابٍ أَمَرَ ظَالِمٌ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَن أَخْطِئْتُمْ وَمَن أَعَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذَا أَذَقْنَاكَ رَحْمَةً مِنَّْا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَعْجِلُونَ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 لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم موده والله قدير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 مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ فامْتَحِنُوهُنَّ فامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لَهُنَّ حِلٌّ لَّهُنَّ وَلَهُنَّ حِلٌّ وَلَا يُلْزِمُونَكُمْ أَن تُنكِحُوهُنَّ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ۚ فَإِنْ أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا فَأَقِيمُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَتَأَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا نشرك بالله على ان لا نشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلن اولادهن ولا, يقتلن أولادهن ولا سين ببهتان يفترينه بين ايديهم يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم تَوَلَّى قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ